هاي صرخ اسم عساده يا حسين يا شهيد شريح التكسي يا حسين يا شهيد شريح التكسي كوديمه صار مروان يزيد هاي يا حسين يا شهيد نصار مروان يزيد ردت الاحقاف يا رب ونزّات ردت الاحقاف يا رب ونزّات شو عندك سك ودمعها صار مرات بيزيد شو عندك سك ودمعها صار مرات بيزيد الضحي صار خسمع صداها يا ايمان الطائرين ردت يس يفعلوا مين اليوم بايد الناصمين هاي صرخص مع صداها يا إمام التائرين ردت سيوم فالومية ليوم بيده ناصبين ايقام تذبح على هوية والأمير المؤمنين ايقام تذبح على هوية والأمير المؤمنين بدين ما عده وعقيده فالكفر صار الهدين ردت الأشراء يا بن هام الجار قدت الاشرار يا بن هام الجار شيعتك يرتوغة اصطح لبن مرجان عبيد شيعتك يرتوغة اصطح ابن مرجان عبيد هاي صرخ اسمع يا حسين يا صار مروان ويزيد هاي صرخ اسمع صداها يا حسين يا شهيد دمعتك سكا ودماها صار مروان ويزيد ردت الهضانات يا ابو الزجعات قدت الاحضاد يا ابو الزجعات شريع تكسف كود ما هم صار مروان ويزيد شريع تكسف كود ما صار مروان ويزيد قدت احفاد علوميا وغد يا ابو اليم وصار كل عاشور عدكم شلنا نحرق ما يريدون الجروح اللي بيك ما يريدون الجروح اللي بيك تشفى وتنمصح صعب وضح بعد اكثر والقضيه تنفضح صعب وضح بعد اكثر اخاف جرحي يتور يكشف المستور اخاف جرحي يتور يكشف المستور اسعار كل عشره محرف للنواصب في يوم عيد اسعار كل عشره محرف للنواصب في يوم عيد هايصرخ اسم عصاتها يا حسين يا شهيد بيعدك سكودمها Zid Hai sarghas maha saidaba Ya hausin ya shahid Shliha teksu kod mahan Sar marwan yazid Haddad al-ahad Ya abu l-sadjad Haddad al-ahad Ya abu l-sadjad Shliha صار مران ويزيد شيعة تكسف كو دماغا صار مران ويزيد شيعة تكسف كو دماغا وحلي لو قفح النحور شيعة في كل عاشور تضلح سيدي تقع الصدو شيعة تكسف كو دماغا وحلي لو قفح النحور يا فكل حق شورتو طلع سيدك على صدره جان كن ظنهم نعوفك لون اخاف وما نزو جان كن ظنهم نعوفك لون اخاف وما نزو ظنهم ما الكون يهتز منته ظنهم ما درون الكون يا بنت حلباء معك يا رولا بنطاحل باب احنا نودعونا نحيا يوم عاشر من جديد احنا نودعونا نحيا يوم عاشر من جديد هاي صار تسمع صدى يا حسين يا شهيد ريحتك سكت ودمعها صار زيد هاي صار تسمع صدى يا يا شهيد ريحتك سكت ودمعها قد دل احضار يا ابو السجاد عدت الاحضار يا ابو السجاد اللي عند صار مروا ويزيد اللي عند تاكسي كودي المش اول توزيع والتوزيع مؤسسه الخليج الاسلاميه يا لعجب احنا وش اسعار بالنجوم ذبحهم مش مل حتى